أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بلا خيرة وليرضوه وليقترفوا ماهم قتريف أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وَإِن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن هُمْ هم إلا يخرصون إن ربك هو مَن من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم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 إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق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 وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نوت مثل ما اوتي رسل الله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 وقال اولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا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 يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 إنما توعدون لات وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار إني هُوَ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ثَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم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 أولا الذكرين حرم أم لنسيين أم اجتملت عليه أرحام لنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبل الاثنين ومن البقر اثنين قولا الذكرين حرم أم لنسيين أم اشتملت عليه أرحى ملنسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا لا أجد فيما أنحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسط نهل لغير الله به ثَمَنَ الضَّرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ هرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهورهما أو الحواي أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة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 فَلَوْ شَاءَ أَلَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءَ أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ ولا تتبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة, لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند دراستهم لغافلين أو تقولوا أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدي منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن اظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها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 يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني ما نهى لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون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 دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قُلَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرًا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب انزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا لَهُمْ قَائِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ